Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve وَمَا ve Tariq ve ma adarak إِن Tariq. An Njum al-Thaqib. مما خلق خلق مما مما مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب